إذا ألقوا فيها سمعوا لها شيء وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقى فيها فوج سألهم خزنتها سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير قالوا بلا قد جاء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 فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا أَمْسَكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ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 أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجِهِهِ أَهْدَى أَمْ مَن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَاكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبَصَارَ وَالْأَفْئِدَةِ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ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 كفرو، وقيل هذا الذي كنتم به تدعون، قل أرأيت إن أهل كني الله وَمَمَعِي أَوْ رَحْمَنَا فَمَيْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ قُلْ وَرَحْمَنُ أَمَنَّا بِهِ وَقَالَ رَبِّ إِنِّي